وهم عن دعائهم غافلون وإذا حسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بين قال الذين كثروا للحق لما جاءهم هذا فحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا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 إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إِلَّا نَزِيرٌ مُبِينٌ قُل أَرَأَيْتُمْ بِنْكَانَ مِنْ عِبْدِ اللَّهِ وَكَثَرْتُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَكَانَ وَالتَّكْبِيرُ تُنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْذِرُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَثَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا تَبَخُونَ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُمْ قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لتانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبصرى للمحسنين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 ورصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون سهرا حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمة كَلَّتِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. ترضاه وأصلح لي في ذل لي إنني إليه. نقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوذ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدين القرون من قبل وهما يتغيثان الله mm -hmm. كم الدنيا والتمتع بها فاليوم تُجذَّون عذاب اللهٌ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تسقون.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 فاهتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرتلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون أعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا متاكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين قد كناهم في ما كنتم فيه وجعلنا لهم ثم عو وابصارو وأفسدنا فما أهنا عنهم ثم عهم فما يحدون بأيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرا وصرّفنا الآيات لعلهم يرجعون فلو لا نطره الذين تأخدوا من الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إبكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نثرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنه يَقُولُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا إِنْذَارًا مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى وإلى طريق مستقيم في الأرض لخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاطبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعدل لهم كأنهم يوم